لم تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ تَقَرَ لَكُمْ م فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي وَأَسبَغَ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كتاب من, من يجادل في الله غير علم ولا هدى ولا كتاب مهير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قَالُوا إِنَّمَا نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا قَالُوا بَلْ تَتَّبِعُونَ مَا وَجَدَ الْمَاعِي عَلَيْهِ آبَاؤُكُمْ أَوَلَوْ كان الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب التعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو لقال تمت بيع وروثا وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك تفرح نَِّعُهُم فَنونَُّهُم بِمَا عَِلوالَنَا نَِّعُ فَنونَكّوهم بِمَا عَ إِ اللهَّ عَم بِذاتِفُدور إِ الله نعَم بِذاتِ الصُدور ومَ يُعَذِّبُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ نُمَكِّثُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ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 لله ما في السماوات والارض لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد الله هو الغني الحميد ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمد ولو انما في الارض من شجره اخلاء والبحر يمد من بعده سبعة أبح لما نفدت كلمات الله والبح يمزه من بعده سبعة أبح لما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم إن الله ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحده ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحده ان الله سميع ودصيد ان الله سميع